أم امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم طاصفا فيرسل عليكم طاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا